واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله رسوله أما بعد طبعا المفروض كان يبقى شرح النهاردة بالجهاز بتاع البوربوينت بس الجهاز تقريبا فيه إشكال يعني فان شاء الله المرة الجاية نشرح زي المرة السابقة احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت وتكل تكلمنا المرة اللي فاتت عن الأحكام الشرائية تكلمنا المرة اللي فاتت عن الأحكام الشرائية الجزء اللي أنا هقوله دلوقتي نهاردة في المحاضرة دهية مش موجود في كتاب الورقات ماشي كده وأنا هدخل كورق يعني أنا كل اللي فات كل شراء شرائح العرض الماضية كلها جهزتها بحيث أن أنا هديها للإدارة صوره خلاص كده يبقى كل اللي اتشرح الشرائح بالشرائح موجود معكم والأنا كنت هقوله النهاردة اللي أنا بقول إنه مش موجود في الكتاب برضو جاهز شرائح عرضه برضو هينطبع كل مرة أو لو ربنا يسر ممكن أجهز جزء كبير بحيث إنه إنت وإنت, وانت قاعد معي بمعاك الشرائح اللي أنا هعرضها فربنا يسر الحالة أنا بقول من الأول هوات اللي أنا هقوله مش في الكتاب عشان تقفل الكتاب وتركز معي طيب ليه هنقوله مدام هو مش في الكتاب لأنه مهم جدا وهو قدر بسيط مش كبير لكن مش هيمفعت بخلصت كتابه في أصول الفقه وانت ما انتش عارف المعلومات اللي هي تعتبر بسيطة جدا دي تمام المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الأحكام الشرعية وقلنا الأحكام الشرعية تنقسم إلى أحكام تكلفية وأحكام عضاية وتكلمنا الأحكام التكلفية هم خمس أحكام معرفنهم وقلنا هو في الكتاب لم يذكر سوى التعريف لم يذكر في الكتاب سوى التعريف والكلام على الأحكام الشرعية يقتضي أن نتكلم على من الذي يحكم وبما يحكم وفيما يحكم وذكرنا رؤوس عنوين فقط وذكرت المرة الماضية أن هذا الإطار العام والتفاصيل سأذكرها بعد ذلك إن شاء الله عز وجل ما سأتحدث عنه الليلة هو ما يتعلق بالأحكام التكلفية بعض ما يتعلق بالأحكام التكلفية هنأخذ الأحكام التكلفية الخمسة ما تكتبش أنا اللي أنا هقوله ده هتاخده ورق. تكتبش ركز معي بالسوفة الأحكام التكلفية الخمسة قلنا تحريم أو نقوله الوجوب الاستحباب الكراهه الوجوب الاستحباب الإباحة الكراهه التحريم خمسة أحكام شرعية أحكام تكلفية أول حكم هو الإيه الوجوب الحكم الأول هو الوجوب ذكرنا التعريف الموجود في الكتاب وهو أن الواجب هو إيه؟ ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه طبعا بلا شك في كل الأحكام الشرعية يثاب فاعله امتثالا يعني يمتثل لأمر الشرع يفعله لأجل أن الشرع أمر بذلك خلاص طيب الواجب ليس على قسم واحد ينقسم إلى عدة أقسام بعده اعتبارات سنأخذ منها قسماً واحداً وهو الواجب العيني والواجب الكفائي أنا ذكرت في البداية إن ما لا بد منه وما لا يمكن أن نتركه هو فقط الذي الذي سأذكره الواجب العيني والواجب الكفائي ينقسم الواجب باعتبار من سيقوم به إلى قسمين واجب عيني وواجب كفائي. طيب إيه هو بقى الواجب العيني والواجب الكفائي؟ الواجب العيني هو ما وجب على كل مكلف بعينه بالنظر إلى شخصه. هو واجب على الشخص نفسه النظر فيه إلى الفعل وإلى الشخص. الواجب النظر فيه إلى الفعل وإلى الشخص. تمام اما الواجب الكفائي فالنظر فيه الى الفعل وهو مطلوب من عموم المكلفين المطلوب هو ايجاده مطلوب من عموم المكلفين ايجاده بغض النظر عن فعله من سيقوم بالفعل لا يعنينا الذي يعنينا هو إقامة الفعل الذي يعنينا هو اقامه الفعل أما في الواجب العيني فالذي يعنينا أن يقوم الشخص بالفعل واضح الفرق ما بين الواجب العيني والواجب الكفائي الواجب العيني الصلاة الخمس، يجب على كل مكلف أن يصل النظر فيه متعلق بالمكلف يبدأ ده الواجبSP العين الواجب الكفائي النظر فيه متعلق بالفعل نفسه مثل تغسيل الميت، تغسيل الميت، صلاة الجنازة، الأذان لا يجب على شخص معين أن يؤذن، إنما يجب أن يقام الأذن في الإه، في المسجد. قام به هذا، قام به ذاك، مش تفرق معنا واضح؟ يبقى النظر في الواجب الكفائي إلى الإه، إلى الفعل. طيب. من المخاطب بالواجب الكفائي؟ عموم الم... المكلفين عموم المكلفين مخاطبين بالفعل الإيه؟ إيه الكفائي طيب النظر إلى الفعل إذا لم يقم هذا الفعل من الذي يأثم؟ من اللي بيقول كل مستطيع؟ هنقول كل قادر للفعل آثم كل قادر على الفعل آثم وكل على حسب قدرته بمعنى مش لازم يكون قادر على الفعل نما قادر على أن يساعد من يقوم بالفعل أو له نوع قدرة كل من كانت له نوع قدرة فهو آثم بحسب القدرة التي كانت عنده. يبقى. هم الأصوليين يطلقوا أثم كل مكلفين أي أثم كل قادر أثم كل إيه؟ قادر فهو الخطاب لعموم المكلفين الذي يريده الشرع هو أن يقام الفعل إنسان بيغرق واحد معدي واجب عليه أنه ينقذه إيه؟ آه إن كان يستطيع أن ينقذ واجباً علينا هو ينقذ طب ما يعرفش يعوم يمشي؟ لا هو تعين هذا الواجب في حقه لأنه لا يوجد إيه؟ غيره يبقى. إيه القدرة اللي عنده؟ يصرخ أو ينادي أو يتصل أو ينادي الناس القدرة اللي يستطيعها هيأثم إذا تركها طب كان قادر على أن هو ينزل يجيبه ولم يمنعه مانع أنتوا عارفين الفقهاء بيقوله إيه؟ آه على الدية كالقتل تمام؟ يبقى الواجب الكفائي ينقلب واجب عيني حتى يقام في شخص واحد يبقى واجب عليه في اثنين يبقى واجب عليهم قد يكون هذا الواجب لا يقام إلا بمجموعة من الأشخاص فيجب عليهم أن يتعاونوا لإقامة هذا الواجب تمام يبقى الواجب ينقسم إلى قسمين واجب عيني وواجب كفائي الواجب العيني النظر فيه إلى المكلف نفسه الواجب الكفائي النظر فيه إلى الفعل فقط والخطاب يعني قصد الشارع يجادل إيه الفعل بغض النظر عن الإيه عن الفعل الواجب الكفائي ينقلب عيني واجبا عينيا حتى يقام فإذا لم يقم أثم كل قادر وكل بحسب قدرته ده الواجب العيني والواجب الإيه الكفائي تمام كده طيب هل الواجب أقسام أخرى أو في أقسام أخرى لكن أهم قسم نعرفه وده هيبقى مترتب عليه بعد كده أبواب في الفقه كتير الواجب العيني والواجب الكفائي في الواجب المحدد والغير محدد الواجب المعين والواجب المخير تقسيمات للأصليين لكن مش هنذكرها هي مش موجودة عندك في الكتاب والواجب العيني والواجب الكفائي مش موجود عندك في الكتاب برضو لكن الواجب العيني والواجب الكفائي لا يمكن أني أهملهم وأن أنت تنتهي من هذا الكتاب دون أن تعرف الواجب العيني من الواجب الكفائي هذا فيما يتعلق بالإيه؟ بالواجب. جرت عادة المعاصرين مش المتقدمين أن يذكروا بعض قواعد في الواجب. ذكرها المتقدمين يذكرونها في باب الأمر. في باب الأمر اللي هي بما يعرف الوجوب هل, هل الأمر يدل على الوجوب أم لا. هذا سيذكر في باب الإيه؟ الأمر. والجويني أصلا ذكروا أيضا في باب الإيه؟ الأمر. فهنكتفي ببيان أقسام, الواقف أقسام كل حكم تكليفي فقط يعني بما يعرف أقسام الواجب برضو في كل حكم تكليفي نذكر أيه أقسام أما بما يعرف وغير ذلك الأمور اللي ذكرها الجويني في غير من الأبواب سنذكرها في الأبواب التي تتعلق بها تمام؟ طيب أحد عنده إشكال في الواجب؟ طيب. الحكم الثاني المستحب الاستحباب الحكم الايه؟ الاستحباب طيب ما هو المستحب؟ ما يثاب فعله ولا يعاقب تاركه ما يثاب فعله ولا يعاقب تاركه هذا المستحب نسميه المستحب الاصطلاحي هو المستحب الايه؟ الاصطلاحي لأن هذا المستحب formal الذي هو حكم شرعي لابد أن يدل الدليل على استحبابه لابد أن يدل الدليل, الدليل على استحبابه لأنه لا حكمة إلا بدليل، لا حكمة إلا بايه؟ بدليله فإذا كنت ستقول على أي فعل أن, أن هذا الفعل على أي فعل إن, أن هذا الفعل مستحب فلا بد من دليل يدل على استحباب هذا الفعل خلاص هذا نسميه المستحب الإيه الإصطلاح النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور إلا فزوروها فإنها تذكركم للآخرة يستحب زيارة الإيه القبور من يفعل يأخذ أجر من لم يفعل ليس عليه شيء الفقهاء يطلقون لفظ المستحب على معنى آخر. الفقهاء يطلقون لفظ المستحب على معنى آخر. وكثيراً ما يستعملون المستحب بهذا المعنى الآخر. طيب ما هو المعنى الآخر؟ المعنى الآخر هو ان يكون هناك فعلين مباحين. فعلين مباحين. متقابلين. ظهرت أو يغلب على الظن أن المصالح الشرعية إنما تتحقق في أحدهما دون الآخر يغلب على الظن أن المصالح الشرعية تتحقق في أحدهما دون الآخر فهذا الذي يحقق المصالح الشرعية أولى والذي لا يحقق المصالح الشرعية هو خلافه الأولى فيطلقون المستحب ويريدون الأولى وهذا لا يشترط فيه الدليل بل يكفي فيه التعليل يعني الكلام ده نقول الفقهاء الحنابلة مثلا يقولوا طبعا علشان نشرح الجزء دي هنشرح معها خلاف الايه؟ الأولى وخلاف الأولى كذلك يطلق لفظ الكراهه ويراد به خلاف الايه الاولى احنا عندنا المستحب مقابل للايه للمكروه المستحب مقابل المكروه او المستحب مقابل المكروه والاستحباب مقابل الايه الكراهه تمام فعندنا فعلين الفعل الاول يغلب على الظن انه يحقق المصالح الشرعيه والثاني لا يغلب على الظن إن هو يغلب على الظن أنه لا يحقق تلك المصالح. فالأول يسمى مستحب أو يسمى الأصل يسمى إيه؟ الأول والثاني يسمى خلاف الأول. كثيرا ما يستعمل الفقهاء المستحب لظ المستحب بمعنى اللي؟ الأول. طيب. ندي أمثلة. الفقهاء يقولوا يستحب أو يكره في ال الذابح أن يكون أعمى يكره من شروط لما يجوا يذكروا شروط الذابح في الذبح النسك يقولوا ويكره أن يكون إيه؟ أو يستحب أن يكون بصيرا طيب إيه الدليل؟ هل ورد دليل من صلم على استحباب أن يكون الذابح بصيرا أو مبصرا؟ لما يرد دليل إنما يقولوا إيه؟ يقولوا إن إحنا دلوقتي هو لا يشترط فهو ما بين حالتين يكون أعمى يكون إيه بصير طيب الأولى يكون إيه طب ليه هو علشان يتمكن من الذبح طب هو الأعمى يتمكن من الذبح أو ممكن يتمكن من الذبح واحد يمسك من هنا واحد يمسك من هنا واحد يمسكه واحد ويمسك السكينة أو كان يذبح قبل ذلك وواحد مساكله وضع له يده يده على الموضع الذي سيذبح منه فذبح تمام؟ لكن الأولى أن يكون مبصراً حتى يتمكن ويتأكد من تحقق شروط الإيه؟ فيقوم يقولوا الأولى أن يكون إيه؟ مبصر طب إيه المصالح اللي بتتحقق من كده؟ إنه في شروط للذبح لابد من قطع الودجين طيب لو واحد شككه قاله لا أنت ما أطعطهمش وواحد قاله أنت أطعطهم هو لو شايف بنفسه خلاص صح كده لكن لو هو غير مبصر ممكن واحد يشككه ولو تعرض أقوالهم للأصل الحرمه هتروح الزبيح طيب وممكن يتبح غلط وممكن يؤذي نفسه بفي مصالح متعلقة بكونه مبصرة ومصالح شرعية مع ولا لا فيقوم يقولوا والأولى أن يكون مبصرة الأولى أن يكون مبصرة أو يقولوا يستحبوا أن يكون مبصرة ما يجيش واحد يقول لا لا دليل على الاستحباب لأن احنا بنقول هذا مش اللي هو المستحب الاصطلاحي يعني مش هنقول إذا كان مبثرا يثاب وإذا كان أعمى لا يثاب لا ما بنقولش كده واضح الفرق بقى ما بين الأولى وما بين المستحاب واضح الفرق طيب يبقى الأولى مش متعلق بثواب إنه متعلق بمصالح إذا حققت هذه المصالح لو هي المصالح هي متعلقة بها ثواب خلاص يبقى الثواب بحسب المصالح يبقى الأولى يكون في باب الوسائل الأولى دائما يكون في باب ال الوسائل الفقهاء غالبا ما يستعملون المستحب بمعنى الأول. طب أنا بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده لأنك هتفتح كتب الفقه وتطبق ما تدرسه في علم الأصول على كتب الفقه، هتجد استحبابات كثيرة قد لا تجد عليها أدلة. نقول أدلة فين؟ في التعليل. في الايه في التعليل. تمام؟ يبقى ده الايه المستحب. طيب البعد المباح المباح هو ومستوي الطرفين صح لا يثاب فعله ولا يعاقب تاركه لا يثاب فعله ولا يعاقب تاركه طيب المباح أنواع أو أنواع المباح أنواع المباح على نوعين مباح إباحة شرعية، مباح إباحة شرعية، ومباح إباحة أصلية، مباح إباحة شرعية، ومباح إباحة أصلية. يعني إيه إباحة شرعية وإباحة أصلية. المباح إباحة شرعية هو ما ورد الدليل بالنص على إباحته، هو ما ورد. الدليل بالنص على إباحة وأحل لكم صيد البحر نص الدليل على إيه هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم نص على الحلية نص أن هذا إيه حلال خلاص هذا نسميه مباح إباحة شرعي في إشكال في كده طيب المباح إباحة أصلية هو ما لم يرد بحقه دليل أصلا وكان لا يتعبد وكان لا يفعل على سبيل التعبد وهذه مسألة مشهورة في كتب الأصول تسمى مسألة الأعيان المنتفع بها اللي هي مشهورة على ألسنة الإخوة بالأصل في الأشياء الإباحة والأصل في العبادات المنع مش توقف الأصل في العبادات المنع المنع حاجة والتوقف حاجة ايه لا مش حتى يدي الدليل ام هو التوقف ش أدخلك في متى؟ طب نشرح الأول الإباح إباحة إيه؟ إحنا شرحنا الإباح المباح إباحة شرعي؟ الإباح الأصلية بقى. أنا عندي الأعيان المنتفع بها التي لم يرد بحقها حكم شرعي. الأصل فيها الإباح. طيب ليه أنا مصر أقول الأعيان المنتفع بها؟ التي لم يردوا بحقها دليل شرعي ما قولي الأصل في الأشياء اللباحة وخلاص لا لأن غالبا ما تفسر كلمة الأشياء بالأفعال فإذا فسرناها بالأفعال دخلت فيها العبادات وغيروا الإيه؟ العبادات وهذا مدخل من مداخل أهل البدعة فنقول لا الأصل المسألة عند الأصلين ما قالوش الأصل في الأشياء اللباحة اللي هيفتح كتب المتقدمين من الأصول لن يجد أحد قال الأصل في الأشياء اللي باح مطلقاً سيجد الأصل في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع على ثلاثة مذاهب الراجح أو الذي على يعني هفصل الخلاف في موضوعه لكن في موضوعه في الكتاب يعني لكن الأصل في الأشياء المنتفع بها قال الإباح وهذا أمر متفق عليه موضوع الخلاف أبينه إن شاء الله لما نمشي شوية في الكتاب علشان ما تتوش في الأول يبقى أنا عندي الفعل هاي إنق ال تنقسم إلى قسمين أفعال تعبدية وأفعال غير تعبدية الأفعال الغير تعبدية إذا لم يرد بحقها دليل شرعي فالقصد فيها أنها إيه مباحة الأصل فيها أنها إيه مباح ركوب الطيارة من المباحات ركوب السيارة من المباحات أنواع جديدة من الأكل والشرب ما لم تدخل في الم... ما لم يكن في حقها دليل شرعي يعني ما دخل وبعدين احنا قلنا أعين إيه منتفع بها لكن لو كانت ضارة مش دخلها معنا شفت فايده بان انا اقول آآ آآ يعني استعمل اللفظ الاستعمال المتقدم اه اللبس نفس الكلام هتلاقي السجاد الكاميرا المايك الحاجات دي كلها اعيان ينتفعوا بها حاجات بينتفع بها ما لم يرد دليل بحقها لم يرد دليل بحقها دورنا ولا لقيناش ادله الأصل فيها أنها مباح وهذه ما تسمى الإباحة الأصلية هذه تسمى الإباحة الأصلية. إيه يبقى المباح يا إما مباحة عن طريق النص على الإباحة. وهو الإباحة الشرعية. أو بالبراءة الأصلية. لاحظوا كده. أشرح بس البراءة الأصلية ونثبتها. بعد نتكلم بقى على إيه. البراءة الأصلية مش مصطلح مقابل لمصطلح آخر. إنما هو وصف البراء الأصلي أن هذا الفعل لم يرد بحقه حكم البراء الأصلي، العلماء يذكروا في باب الأدل يقولوا البراءة دليل البراء الأصلي، البراء الأصلي أن هذا الفعل لم يرد بحقه دليل شرعي وكان من الآيات المنتفع بها والأصل في الآيات المنتفع بها أنها على الإباحة ما لم يرد بحقها دليل إيه شرعي خلاص. لا موجودة الأصل في الأشياء الإباحة وكثير من المعاصرين بيذكرها والمعنى صحيح لكن أنا بقول إذا رجعنا إلى الألفاظ أهل العلم تنضبط المسألة أنا هقول لك الأصل في الأشياء الإباحة وبعد كده هجي أقول لك الأصل في العبادات المنع تقول لي ما العبادات من الأشياء طب هحيارك لي بنا ناتبة الصورة واضحة من, من الأول هي بعد كده بعد القرن السابع تقريبا كتير من المعلومات يقول بقى الأصل في الأشياء الإباحة يعني اللفظ لكن أصل القضية الأصل في العيان المنتفع والأصل في العيان المنتفع بها واضح كده مفيش إشكال من نحن نقول الأصل في الأشياء الإباح خلاص الأصل في العبادات بقى إيه المناع يعني الأصل في العبادات المناع وليه بنقول مش التوقف التوقف عايز عمل عبادة أدور أنا مقدرش أقول العبادة دي تنفع ولا ما تنفعش هدور أو مش هتخذ منها موقف حتى أبحث لأنا لأ بقول الأصل في العبادة أن أنا بتخذ منها موقف العبادة ده هي لن أفعلها يا الفرق طفيف لن أفعلها إلا إيه فمش محتاج أتوقف في الحكم إلى أن يرد الدليل لا في حكم موجود إلى أن يرد الدليل يجيلا بفرق بسيط يبقى الأصل في العبادة المنع يعني يبقى الأصل في العبادة المنع أن دي يبقى نقطة مهمة جدا العبادات على نوعين عبادات محضة وده لما نقول عبادات الأصل في العبادات المنع يبقى مقصودنا العبادات المحضة فقط مقصودنا إيه إيه العبادات المحضة دي والعبادات غير المحضة العبادات المحضة هو كل فعل لا يقع إلا على وجه التقرب العبادات المحضة هو كل فعل لا يقع إلا على وجه التقرب يعني واحد رايح يزور أخوه عبادة عبادة يعني من قصلة راحيم رايح يزوره بنية صلة الرحم ياخد أجله ولا ما ياخدش طب رايح يزوره عشان يشتمه ويدربوا ما ياخدش مش كده اختلف حكم الفعل باختلاف الايه النية واختلف الحكم على الفعل باختلاف الايه النية اختلف مش الحكم على الفعل اختلف وصف الفعل بكونه عباده ام لا خلاص طيب لو واحد توجه إلى القبلة وحط إيده على صدره أو واحد ركعة هل ينفع أقول لا هو ما بيعبدش أو ما بيفعلش هذا الفعل على وجه التعبد هذا الفعل لا يقع إلا عبادة هذا الفعل لا يقع إلا إيه إلا عبادة فالعبادات المحضة هي العبادات التي لا تقع إلا قربة صورتها كافية في الحكم على أنها عبادة وطاعة صورتها كافية في الحكم على أنها عبادة وإيه وطاعة أما عبادات العبادات غير المحضة هي العبادات التي تحتاج إلى نية لتتحقق صورة الإيه العبادة العبادات المحضة الأصل فيها المنع فش حد يجي يصلي ركعة إلا بدليل أنا ما قلتش تحتاج نية أو ما تحتاجش قلت النية كافية لتحقيق الصورة صورة العبادة مش محتاجة نية أو الفعل لا يكون إلا بنية خلاص؟ لكن صورة العبادة يحتاج لنية وفي الفعل سيختلف حكمه باختلاف النية يعني لو واحد ركع لواحد هنحكم بكفره ولا لا؟ طب واحد سجد لواحد هنحكم بكفره ولا لا بلاش الركوع واحد سجد لواحد هنحكم بكفر ولا لا بعد انتفاء شروطه ما ماشي بعد وجود شروط انتفاء الموانا لكن هل فعل كفر ولا لا طب لو قال لا انا سجدت بس ما مقصودش بالسجود ده ان انا اعبده انا قصود اعظمه بس ينفع مجرد الفعل كافي في تحقيق العبادة نوى ما نواش هو كده تع... فعل فعل تعبدي وضحت ده بنسميه إبادة محضة مطمحضة لا ي... لا يشت... مش عايز أي حاجة تانية عشان تكون اسمها إبادة خلاص بخلاف اللي راح يزور بسألوا نقييتك إيه وانت رايح ممكن بناية الفعل مباح المشي في الطريق لأنه هو يروح يزور أخوه مباح واحد وقف في صلاة الجنازة و أو أقف في الصلاة وأتى بأفعال فيها نوع من الاستهزاء قال له أنت بتصلي لا أنا عشان أقف معاكم في الصف واركع واسجد يبانا بصلي ينفع مجرد صورة الفعل كافية في الحكم على أنه عبادة إنما الأفعال الأخرى اللي هي العبادات غير المحضة التي تحتاج إلى نية لكي تكون عبادة مش لكي تكون متقبلة. فرق ما بين الني... النية دي تكون. لكي تكون عبادة واحد رايح يزور رحمه. فهو نوى صلة الرحم. يبقى كده إيه؟ نوى كونها عباد. بس نوى يصل رحمه لأجل المال. يبقى عبادة غير متقبلة. ما نواش. صح يبقى في فرق ما بين النية الإيه؟ العبادة ونية التقارب. ماجي؟ أنا مش عايز أدخل بس في موضوع النية دلوقتي الوقت. اللي دخلنا في موضوع بقى العبادات المحضة والغير محضة وغير المحضة إن الأصل في العبادات المنع أي العبادات المحضة. الأصل في العبادات المنع أي العبادات المحضة عشان ما حد يجي يقول هو أنا عشان أروح زور أخويا أو أنا عشان أروح أفعل ني أي فعل بنيا صالحة لازم يكون يا ورد بحق دليل لا الكلام ده في إيه في العبادات المحضة وده أحد أبواب تلبيس المبتدعة يقول لكم تعالوا أنتم مشتور الأصل في العبادات المنع طب أنت ليه بتقول انوي نوايا صالحة كتير في أي فعل أنت بتعمله عشان تاخد به أجر هو ده محتاج انت قول لي بقى الأدلة على النوايا الصالحة دي نقول له لأ النواية الصالحة دي في العبادات الغير المحضة مش كده زي مبارح ناس راحت بنية هي تتقرب إلى الله عز وجل وناس راحت تتفصح منس راحت تتفرق مش كذا الأفعال كلها إيه واحدة لكن واحد وقع فعله عباده واحد وقعش فعله إيه عباد بخلاف واحد ركع وسجد لا يكون إلا عباد مجي واضح كده موضوع العبادات المحضة وغير المحضة يبقى الأصل في الآيات المنتفع بها أنها على الإباحة والأصل في العبادات المحضة المنها الإي، المان، طيب. بدي على شو؟ مش. القسم الذي بعد ذلك هو إيه؟ المكروه. طيب. أظن تعرف المكروه من قبل ما أقول. المكروه الإصطلاحي هو إيه؟ لا لا يأثم. لا يأثم فاعله. ويثاب فاعله ويثاب تاركه. تمام؟ ده في المكروه الاصطلاحي. في المكروه الايه؟ المكروه الاصطلاحي هو ما ورد دليل يدل على كونه مكروها. كأن يكون محرما ثم تصرف التحريم قارينة. لنتكلم بعد كده على عدلة الكراها في السنة الثالثة ان شاء الله. هنا مش موجودة عندك في الكتاب. مش هزين برضو لو أنا فرعت يبا احنا نشرح شرح للايه؟ ما لها كتلتانا شعاف أولى أنا عايزين ناخد فكرة إجمالية عن هذا العلم فأنا بقول المكروه الإصطلاحي هو المكروه الإيه الذي لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه ده المكروه الإيه الإصطلاحي اللي هو مثاله فعل نهي عنه ثم إيه؟ صرف النهي ثم صرف النهي بقرينة ثم صرف النهي بإيه بقرينة مثل النهي يعني الشرب قائمة وهو صرف هذا النهي بإيه؟ بشربة الله سلمة قائمة. فمن ترك الشرب قائماً يثاب. ومن شرب قائماً لا يعاقب. طيب. زي ما قلنا في المستحب. هنقول. الفقهاء يطلقون لفظ القراهة على خلاف الأولى. أفعال كثير هايقوا يقولوا هذا خلاف الأولى. أو يقولوا عليها مكروهة. ما نقولش. ما فيش دليل على الكراهه لا مكروها ليه؟ نشوفنا من انه قسم لو قسم قال فيه يثاب تاركه اقول له لا انت عايز كده ايه؟ دليل لكن لو قال لمصالحه او لان في مفاسد يبقى ده ايه؟ خلاف الاولى وده مش محتاج دليل يكفي فيه التعليل والفقه يا اخوانا كله مبني على حاجتين يا دليل يا تعليل الفقه كله مبني على حاجتين يا دليل يا ايه يا تعالى لو كانت المفاسد وصلت الى ان هي يقينية وان هي تقع في باب الضرورات او باب الحاجيات هي بمحرم لان الفعل يدور مع المصلحة والمفسد. لكن المقصودي بالمصالح والمفاق. أنا... انا ما جدتش المفاسد على فكرة. أنا... انا ذكرت المصالح. الفعل ده هيحقق مصالح. اللي ضده مش هي... مش هيحقق مفاسد. تضحى. خلاف الاولى مش فعل وقع وغ... بي... يعني مثلا لو انا قدامي اعمل لو دبح هيقطع ايده. يحرم عليه ان هو ايه? في المثال اللي احنا قلنا. يحرم عليه ان يدبح مش هقول ان هو مكروه. يحرم. ليه? لتيقن الضرر لتيقن الضرر لكن أنا بتكلم على إن الفعل مفيش منه مصلحة ومقابله في مصالح كتير يبقى هو مخالف لما فيه المصلحة يبقى اسمه خلاف الايه الاول مقابل لما فيه المصلحة نسميه خلاف الايه الاول لكن لو تتعلق بمفاسد يقينية هيحرم لأن ضرق المفسدة مقدم على جلب الايه المصلحة تمام؟ نحن كده ايه؟ كنا بنتكلم على الايه؟ على بقى لنا كده من الأحكام التكلفية الحرام الحرام يعاقب على فعله ويثاب على تركه امتثالاً وامتثالاً مفهومة ويثاب على ايه؟ تركه طيب، ركزوا بقى في معايفة أنواع المحرمة عشان هنختم بيها وهي ممكن يكون لفظها غريب شوية بس سهل خلاص المحرم ينقسم إلى نوعين محرم لذاته ومحرم لغيره ماشي محرم لذاته ومحرم لغيره محرم لذاته محرم لمفاسده الذاتية التي لا تنفك عن مفسده الذاتية التي لا تنفك عن زي الزنا هل تتخيل ان ممكن نقول الزنا متعلق بمصلحة أو مفسدة أو كلام ده شرب الخمر نقول الزنا الزنا محرم القتل المؤمن الحاجات دي ممحرمة تحريم ذاتي محرم لذاته في بقى محرم لغيره محرم لإيه؟ لغيره يهمني جدا تفرق ما بين المحرم لغيره ونص الشرع على تحريمه ومحرم لغيره لأجل ما فيه من المفاسد ولم ينص الشرع على تحريمه الثاني ده ما بقولش عليه محرم لغيره إنما بقول محرم سداً للذريعة محرم سداً للإيه؟ إنما التاني ده محرم لغيره ورد النص بتحريمه ورد النص بالدلالة على حرمته ورد النص بالنهي عنه ده اللي هو محرم لإيه؟ لغيره لا المحرم لذاته والمحرم المحرم إحنا دلوقتي بنقول أنا قلت المحرم حكم إيه؟ شرع مش كده؟ يبقى أنه عايز إيه؟ دليل كلا النوعين المحرم لذاته والمحرم لغيره لغيره اللي اتنين لابد أن يدل عليهم الدليل المحرم سداً للذريعة غير مبني على الدليل مبني على التعليل هنقول في مفاسد واحد اتنين تلات اربعة فهذا الفعل الذي هو مباح في الاصل صار محرما لأن فعله يؤدي إلى مفاسد ده إيه؟ محرم سدا للذريعة إنما المحرم لغيره حرم لكن ليس لذاته إنما حرم لأمر منفك عنه وهذا الأمر المنفك عنه ينقسم إلى قسمين قد يكون لازما وقد يكون غير لازم محرم لأجل أمر منفك عنه أصل الفعل مش محرم لكن حرم لأجل أمر تاني الأمر التاني ده ممكن يكون ما يتفكش منه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم النحر ماشي كده؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم النحر ده محرم لإيه؟ لغيره محرم لغيره لأن أصل الصيام مباح لكن هو حرم هذا اليوم بالإيه عشان علا أن ده يوم عيد فنبي صلى الله عليه وسلم حرم صيامه طيب هل الأمر ده ينفك عنه لا لا ينفك عنه فبنقول هذا أمر لا ينفك عنه أمر إيه لازم في أمر ينفك عنه أمر يبقى تاني ينفك عنه بس لازم ما ينفعش ايه؟ نفصلهم من بعض لكن فيه أمر لا ينفك فيه أمر ينفك ايه الأمر اللي ينفك؟ الصلاة في الدار المغصوبة من نهيون عنها؟ اش كده؟ لا النبي صلى نبي صلاة عن الغصب فمن صلى في دار المغصوبة فقد وقع في ايه؟ في الغصب طب الصلاة بقى هيفرق معانا ايه التفرق ما بين؟ إن المنفك ده لازم أو غير لازم هيفرق بعد كده معانا في الحكم بفساد الفعل أو عدم إيه فساد أنا بس عايز تعرف إن الأمر المحرم ينقسم إلى قسمين محرم لذاته ومحرم لإيه لغيره محرم لذاته ومحرم لغيره والمحرم لغيره ورد الدليل بتحريمه يبقى النهي عن البيع وقت النداء وقت النداء اللي هو نداء صلاة الجمعة محرم لغيره وليس محرما ليه؟ لذاته تمام؟ بخلاف ما حر مسدنا للايه؟ للذريعة ده نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب لا ما نعيش طيب أنا عندي مزرعة عنب وهيشتريها واحد بيعمل خامرة وأنا على يقين بكده ينفع بيع مش محرم لغيره. نقول سداً للإيه؟ أوه. آخر حاجة أقولها بقى ما تطلخ بطش إفهم اللي بيتكلم كويس لأن أحياناً كثيرا ما يطلق العلماء سد الزرائع يطلقون عليها محرم لإيه؟ لغيره. يعني محرم لذاتي ومحرم لإيه؟ لغيره. خلاص؟ سد الزريعة ده هناخده في باب الأدلة اللي هو سد الزرائع هناخده في سنة ثالثة إن شاء الله سنة رابعة قد يكون الفعل محرما لكن ليس لذاته ولا لغيره إنما محرم سدا للايه المحرم سداً للذريعة ده مش شرط ان يكون في دليل انما لابد ان يكون في مفسدة متعلقة بالفعل لو فعل هذا الفعل المباح ستحقق هذه المفسدة فيحرم هذا ليه فلا يشترط النص على تحريم هذا الفعل بعينه النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن بيع العنب لكن لا انا عارف ان انا هديل هيعمله يعمله خمرة ادهوله ما يبقى والفعل تحرام ويأثم فاعله لكن هذا تحريم إيه سدا للذرية بقول لك بقى بعد ما فهمت إني في محرم لذاته ومحرم لغيره وإني في حاجة تانية خالص اسمها محرم سدا للذرية بعض العلماء قد يطلق على محرم سد للذرية محرم ل لغيره فتفهم وأنت بتقرأ هو يقصد إيه بالكلام اللي هو بالإصطلاح اللي هو بيقول على فكرة إحنا لو فتحنا باب فهم اصطلاحات العلماء أمر مهم يعني المتقدمين يقولون يطلقون لفظ الكراهة على ما عظم تحريمه المتقدمين لما لما يؤكراه يقولوا في شديد الحرم أحيانا يستعمل لفظ الكراهة بالمعنى ده فباب اصطلاح العلماء باب اصطلاح واسع أنا بنبه على الحاجات اللي هي تكون بس متداولة وممكن أنت تقع في الأخطبوط فبوضحها لك مشي خلنا بيع الأزمت على ثلاث أربع دقائق. فأنا استأذنكم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.